مقايضة. قد يقول قائل في زماننا هذا، وربما لا يذكر تذكية شرعية. الحال هنا أن الإنسان يأكل. ويذكر اسم الله تبارك وتعالى كل بعد أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا لما قال في كتابه العظيم بصورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ربنا كان يعلم أن أهل الكتابين قبلنا قد بدلوا وحرفوا قال الله تبارك وتعالى عنهم فبظن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نؤوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فأخبر الله جل وعلا على أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل وأنهم يأكلون الربا وأنهم يصدون عن سبيل الله ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يشتري منهم ويبيعهم ويقبل هداياهم ويأكل عندهم أحيانا لم يمنعهم ذكر عنهم في الكتاب العظيم إذاً ربنا جل وعلا يقول عن ذاته العلية وما كان ربك نسية فالله جل وعلا يعلم حال أهل الكتاب وأنهم بدلوا وحرفوا وأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه مع ذلك قال تبارك اسمه وله الحكم والأمر من قبل ومن بعد قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فلا معنى أن يقول قائل إنهم لا يذكون تذكية الشرعية أو أنهم لا يسمون أو أنهم لا يكبرون أو أنهم لا يستقبلون قبلة أو ما غير ذلك من العوارض إذا أوتي, أوتي بالطعام ولم يكن الطعام محرما عينا كلحم الخنزير فهذا يجوز أكله بصرف النظر كيف أعدوه لعموم الآية لكن قبل أن نأكل نذكر اسم الله تبارك وتعالى فيكفينا ذكر اسم الله جل وعلا على المطعوم يسد النقص الذي حصل من قبلي من قبل أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ولهذا يجوز أن يعطى أهل الكتاب من ال أضاحي ومن الصدقات ومن الطعام باتفاق المسلمين